علشان نسبيك علشان نسبيك يا حبيبتي علشان نسبيك حبيبتي علشان نسبيك يا حبيبتي علاش نشبيك لي حبيت كالنفس نديل يا حبيبتي كالنفس نديل وناديتو كالنفس نديل اشكي اسمع مني ابكي كان نفسي انورلك قمري واعمل لك بايديا الشاي احكي لك في الليل حكاياتي واغني لعنيك بناي كان نفسي اضمك بقوه اضمك انت مش خوف كان نفسي انا دي واحكي اسمع مني يا بيلي كان نفسي أجري أيامي وخدني البحر ووداني كان نفسي علشان مش بليل يا حبيبتي على شان شفتلي حدينيته كان نفس ناديكي يا حبيبتي كان نفس ناديري وناديتو كان السناد اشكيلي اسمع مني ابكي كن نفسي انور لك قمري واعمل لك بهدايا احكي لك في الليل حكاياتي واغني لعنيك بناي كان نفسي اضمك بقوه اضمك انت مش خوف كان نفسي ناديبي اح تي اسمع منك اتبيلي كان نفسي وغريب ايامي خدنا البحر ووداني كان نفسي وغريب ايامي خدنا البحر ووداني كان نفسي ناديني يا حبيبتي كان نفسي ناديني اسقي اسمع مني ابكي لي كان نفسي انولك قمري اعمل لك بيداي اشياء كان نفسي انولك قمري اعمل لك بيداي اشياء واحكي لك في الليل الكي دي واغني لعينك يا ابني كان نفسي اضمنك بقوه اضمك انت مش قوه كان نفسي لديك احكي اسمع مني اكلي كان نفسي لديك احكي اسمع مني اككيلي كن نفس ناديك احكيلي اسمع مني اككيلي كن نفس ناديك احكيلي اسمع مني اككيلي كن نفس ناديك احكيلي سمع منك